Oh. يا ضياء الشمس مهلا لا تدعنا للغروب لتنير الدرب انا لرشاد سنعود يا ضياء الشمس مهلا لا تدعنا للغروب لتنير الدرب انا لرشاد سنعود لا تدعنا للدجلى سنعود نوري شمس اباء من سناك المستفيض اوح ازهار ربيع حسنها لم حلو بي شمس إباء من سناك المستفيق قوح أزهار ربيع حسلها لمح وميض وبطيف قد كساها وبنور قد علالها قدر الله وقالا قدد الكون صداها إنه الله قدير يا ضياء الشمس مهلا لا تدعنا للغروب لتنير الدرب إن لرشاد سنعود يا ضياء الشمس مهلا لا تدعنا للغروب لتنير الدرب إن لرشاد سنعود نتدانا للدجلى سنعود متع الطرف من ينب قطاف من ورود نسيم الانف ذكيا بعباق وبعون ازع الطرف بقطاف من ورود نزم الأنف زكيا بعباق وبعود إن تكن حسن ثياب تغررك أو بشباب فانتظر يوم حساب, حساب يجزيك رب قدير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 سنع. وبغور البحر انظر بين مرجان شعاب غائر الأعماق أبصر سوفة بك عجاب وبغور البحر انظر بين مرجان شعاب غائر الأعماق أبصر سوفة بك عجاب وافتكر يوماً تناع وببقن الحوت غاب يونس هذا كندا